فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله دو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء حَامَن وَخَافُونِ ان كُنْتُمْ مُخْلِلين وَلا يُؤْذِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّو اللهَ شَيْئًا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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليجدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين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 وَاِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله لي راف السماوات والأرض والله بما تعملون خبير